بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ لادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعال الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقلا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا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 وحناناً من لدنا وزكاة وزكاة وكانت تقيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم اذ تبذت من اهلها مكانا شرقيا فأخذت من دودهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشر سويا قالت إن يأعود برحمان منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهبلك غلام زكيٌ قالت إن يكون لغلام ولم يمسني بشو ولم أك بغيا قال كذالك قال ربكي هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا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 وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكولي وشربي وقرعي عيلا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم إنسيا فأتذه قومها تحمله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 وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبراً بوالدتي ولم يجعلني جذراً شقياً والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ذلك عِيسَى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إذريس إنه كان صفيقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم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 فَارَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِلَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةِ لَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمُ أَوْلَى بِهَا صُنِيًّا وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا والدها كان على ربك حتما قضيَّة، ثم ننجي الذين التقوا ونذر الظالمين فيها جزية، وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامه وأحسن لديا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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوت ينب مالا وولدا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 فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكمهلقنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركزا